وأعطينا وأعطينا من كل شيء إما هذا له القصد المبين وحشر للسليمان دنوه من الجني والأنس والطير فهم موزعون حتى إذا أتوا على واد نمل قالت نملة قالت نملة إياي هالنمل دخلوا مساكنكم لا يحتمنكم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 وتفقد الطير فقال ما ليلاء الهدود أن كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكت غير بعيد فقال أحط بما لم تحق به فقال أحط بما تحق به وجئتك من سبع بنبع يقين